أشهد أن لا إله إلا الله لي الصالحين أن محمد رسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وانتبه يوم اليوم قال المصنف حفظه الله تعالى بعض حديثه عن زلة العالم وما يتعلق بها. كل مجتهد استفرغ وسعه للوصول إلى الحق استحق الثواب. وإن أخطأ سواء في ذلك المسائل العلمية والعملية. وهذا الكلام أو هذا الفصل أو هذا المبحث. دقيق بعض الشيء احتاج منك الى تركيز وفهمه جيدا يطلعك على حقيقة الاشكال الذي وقع فيه هؤلاء المبدعون والمفسقون والمكفرون والمبالغون في ذلك وكيف أنهم أخطأوا فهم الأمر وأخطأوا فهم بعض النقول عن أهل العلم <تصفيق> قال شيخ الإسلام رحمه الله والخطأ المغفور في الاجتهاد هو في نوعي المسائل الخبرية والعلمية كما بسط في غير هذا الموضع هذه مسألة أيضا مهمة وهي أن بعض الناس يتصور أن الخطأ في الفروع لا إشكال فيه ولا يصح القطأ في الأصول طيب إلى هنا جيد لكنه لا يحسن فهم الفرق بين الأصول والفروع فيجعلون الأصول مسائل الاعتقاد هذه أصول ويجعلون الفروع مسائل العبادات والمعاملات هذه فروع ولهذا اشتهر قولهم هذا في الفروع أو كتب الفروع أو نحو ذلك يعني كتب الفقه التي تبحث في في العبادات والمعاملات والأصول يعني كتب الاعتقاد هذا الكلام ليس على إطلاقه فربما مسألة في الفروع وهي من الأصول وربما مسألة على هذا المصطلح في الأصول وهي من الفروع هذا الذي يقصده الشيخ الإسلام يقول الخطأ المغفور في الاجتهاد هو في نوعي المسائل الخبرية والعلمية بمعنى أن من مسائل الفروع ما هو أصول يعدونه في الفروع ويبحث في كتب الفروع إلا أن هذا من الأصول في الحقيقة كمسائل الصلاة والزكاة والصوم والحج وبعض القضايا هذه الأمور هي أصول في الحقيقة عند المسلمين وتحريم الربا والزنا ونحو ذلك هذه هنا أصول وليست فروعة وإن كانت تذكر في الكتب التي تسمى كتب الفروع لكن هذه أصول فلا يصح الاختلاف على مسألة في حرمة الزنا أو الربا أو في وجوب الصوم أو الصلاة أو نحو ذلك فهذه أصول مع أنها على ذلك التقسيم يسمونها فروعة وكذلك بعض مسائل الاعتقاد التي هي أصول على ذلك التقسيم إلا أنها تحسب من الفروع إذا كانت مسألة خافية على كثير من الناس ووقع التنازع فيها والمأخذ فيها قد قد يشكل على أو وقع أنه أشكل على بعض أهل العلم هذه لا تسمى أصولا وإنما هي هذا الفرع أقرب وإن كانت من مسائل الاعتقاد يبسط هذا شيخ الإسلام رحمه الله هو يقول والخطأ المغفور في الاجتهاد هو في نوعي المسائل الخبرية والعلمية كما بسط في غير هذا الموضع طيب يعني مما يعينك على لانه لم يذكر هنا هذا الذي بسط في غير هذا الموضع فانا انقل لك بعض النقول من كلام شيخ الاسلام يوضح هذه المساله منها قوله مسائل الاصول هي العلميه الاعتقاديه نعم شيخ الإسلام رحمه الله يبين بطلان رأي من قال إن مسائل الأصول هي العلمية الاعتقادية التي يطلب فيها العلم والاعتقاد فقط ومسائل الفروع هي العملية التي يطلب فيها العمل من جهة الحكم فإن المسائل العملية هذا كان شيخ لسان فإن المسائل العملية فيها ما يكفر جاحده مثل وجوب الصلوات الخمس والذكاة وصوم شهر رمضان وتحريم الزنا والربا والظلم والفواحش. وفي المسائل العلمية ما لا يأسموا المتنازعون فيه. فإن مسألة علمية خبرية اعتقادية. قال وفي المسائل العلمية ما لا يأسموا المتنازعون فيه كتنازع الصحابة هل رأى محمد ربه؟ هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه تعالى؟ هذه مسألة علمية خبرية هي في أبواب الاعتقادات أشبه ومع هذا جعلها فرعية كتنازعهم في بعض النصوص يعني وكتنازعهم في بعض النصوص هل قاله النبي صلى الله عليه وسلم أم لا وما أرد بمعنى وكتنازعهم في بعض الكلمات هل هي من القرآن أم لا وسيأتي هذا في في النقول التي هنا لكن المقصود أن الشيخ أوضح شيخ الإسلام اوضح بطلان جعل العقائد هي الاصول والعبادات والمعاملات هي الفروع وقال في نهايه بحثه والحق ان الجليل من كل واحد من الصنفين مسائل اصول والدقيق مسائل فروع والحق ان الجليل من كل واحد من الصنفين مسائل اصول والدقيق مسائل فروع يعني وبناء على هذا فإن المجتهد إذا أخطأ في بسألة من هذا فلا يعد مبتدعا بل هذا يكون كافرا في خطأ في هذا إلا أن ينظر في وجه اجتهاده ولهذا يقول شيخ الإسلام أيضا في هذا الباب ليس كل من اجتهد واستدل يتمكن من معرفة الحق ولا يستحق الوعيد إلا من ترك مأمورا أو فعل محظورا وهذا قول الفقهاء والأئمة وهو القول المعروف عن سلف الأمة وقول جمهور المسلمين إذن هو يعلل عدم تأسيم المجتهد إذا أخطأ في مسائل أصولية أو فرعية أو فرعية بذلك نرجع إلى كلامه هنا قال والخطأ المغفور في الاجتهاد هو في نوعي المسائل الخبرية والعلمية كما بصد في غير هذا الموضع كمن اعتقد ثبوت شيء لدلالة آية أو حديث وكان لذلك ما يعارضه ويبين المراد ولم يعرفه يعني وقع في الخطأ مثل من اعتقد أن الذبيح اسحاق هذا خطأ الحديث اعتقد ثبوته يعني مثله هذا لا ينكر عليه ولا يبدع لأنه لم يتعمد وإنما أخطأ في هذه المسألة خطأ يظن أنه صواب لأن عنده حديثا في هذا فعمل بالحديث وكان هذا الحديث غير صحيح أو اعتقد أن الله لا يرى لقوله لا تدركه الأبصار ولقوله وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب كما احتجت عائشة بهتين الآيتين على انتفاء الرؤية في حق النبي صلى الله عليه وسلم وإنما يدلان بطريق العموم يعني المسألة المعروفة هل رأى النبي الله صصم ربه يعني ليلة الإسراء هذه مسألة اعتقادية اختلف فيها في الصحابة رضي الله عنهم. فقال ابن عباس رأاه لكنه قد رأاه بعينه قلبه فقالت عائشة ما رأاه ومن حدثكم أنه رأاه فقد أعظم على الله الفرية وكلام ابن عباس وكلام كلام عائشة من حدثكم أن محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية وهي تعلم أن ابن عباس قال هذا هي لا تقصد الإسائل ابن عباس تعتقد هذا لظواهر هذه الآيات لا تدركه الأبصار وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من رأي حجاب فوقوع التنازع في مثل هذا لا يجعله أصلا وإلا لما اختلف الصحابة عليه ولما يعني وسع بعضهم أن يقبل قول بعض أو يسكت عليه دون تخطئ هذه مسائل اجتهاد وكما نقل عن بعض التابعين أن الله لا يرى وفسروا قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة بأنها تنتظر ثواب ربها كما نقل ذلك عن مجاهد أبي صالح لا شك أن هذا خطأ وهذا غير صحيح ومن دان بهذا في المتأخرين فإنه مع ثبوت الحجة وتواتر النقل عن السلف لا يقبل منه بيقال هذا مبتدع لكن كون هذا يقع من بعض الأوائل ومن ممن عرفوا بسلامة المسلك والمنهج والاعتقاد فمثل هذا يطوى ولا ينشر ويعتذر لهم أنهم يعني فهموا الآية فهما معينة وجعلوا الأصل أن الله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار وأولوا أو وقعوا في تأويل الآية الأخرى حيث لم يتمكنوا من الجمع بينها مثل هذا وقع وحدث فماذا يقول هؤلاء في شأن مجاهد أبي صالح وغيره أو اعتقد أن الله لا يعجب كما اعتقد ذلك شريح لاعتقاده أن العجب إنما يكون من جهل السبب والله منزه عن الجهل هذا نوع تأويل صريح فقع فيه شريح رحمه الله ولم يكن مؤولا في طريقته وعاداته وأصل هذا الباب في قوله تعالى بل عجبتوا ويسخرون في بعض القراءات بل عجبتوا كما قرأ حمزة والكسائي وخلف العاشر قرأوا بل عجبتوا فأنكر هذا الشريح لأنه قرأة متوترة وللصح إنكرها لماذا أنكر؟ ما قصد الابتداع ولا المخالفه وإنما وقع في شيء من التأويل على غير عادته ومثلك اعتقد أن العجب لا يكون إلا من جهل السبب والله تعالى منزه عن هذا صحيح أن الله تعالى منزه عن هذا لكن معلوم أن الصفات ليست كصفات البشر فنثبت ما أثبته الله لنفسه في القراءة الصحيحة بل عجبته. وفي حديث نبي صحيح يعجب ربك من رجلين يقتل أحدهم الآخر ويدخلني الجنة الحديث المعروف فمثل هذا يثبت الصفة ولا يكون هناك وجه لقولي من أشكلت عليه لكن وقع هذا من بعض السلف أو اعتقد أن عليا أفضل الصحابة لاعتقادي صحة حديث الطير حديث الطير حديث موضوع ويعني يكثر من ذكره الشيعة ويستدلون به على أفضلية علي مطلقا على الشيخين وغيرهم والحديث موضوع لا يصح فصاصة أتي بصير فدعا ربه قال اللهم ارزقني بأحب خلقك إلي وأحب خلق خلقك إليك وأحب خلقك إلي يأكل معي من هذا الطير وكان يجلس وحده وعنده أنا فجاء عليه. رضي الله عنه فطرق الباب فقال أنس من قال علي قال النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته يعني يقضي حاجته مشغول فرجع علي وجاء مرة ثانية, ثانية وثالثة وكل مرة أنس يرده ويقول على حاجته يعني مشغول عنك فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أدخله فلما دخل علي قال ما منعك أن تدخل من أول مرة قال أنس هو الذي كان يردني لماذا يا أنس قال أنس والله أحببت أن يكون هذا في الأنصار قال يا أنس وهل في الأنصار أفضل من علي وهل في الأنصار خير من علي طبعا الكلام أمرات الوضع ظاهرة عليه هو أنس هذا يعني يلعب معكم لا يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم ويرد ويشتهي برغبته أن يكون هذا الفضل في الأنصار حديث موضوع لو أن رجل قيل له هذا الحديث أو سمعه من بعض الخطباء على سبيل <تصفيق> الإثبات وعمل بمقتضى هذا الحديث لما ظن أنه صحيح قال والله اللهم ارزقني بأحب خلقك إليك وأحب خلقك إليه وجاء عليه هذا نص صريح لكن الحديث موضوع المصنف يقول من اعتقد شيخ الإلسام رحمه الله يقول من اعتقد أن علينا أفضل الصحابة لأجل هذه العلة فهذا معذور لهذا السبب وليس ولم تقم عليه الحجة ببقية النصوص وبضعف هذا النص بل وضعه كل هذه الصور واقعة لو تأمل فيها هؤلاء لعرفوا أن منهجهم لا يستقيم قال شيخ الإسلام أو اعتقد أن بعض الكلمات أو الآيات أنها ليست من القرآن لأن ذلك لم يثبت عنده بالنقل السابت كما نقل أو كما نقل عن غير واحد من السلف أنهم أنكروا الفاظا من القرآن يقول يعني هذا أيضا داخل في الاجتهاد المغفور مع أنه في الحقيقة يرد القرآن ورد القرآن كفر لأن هذا أصل الاصول لكن هو ما قصد أن يكفر ولا قصد أن يرد القرآن وإنما رد ما ظن أنه ليس بالقران فلو كان في الأصل قران فهو لم يقصد مثل هذا قال وكما أنكر طائفة من السلف على بعض القراء بحروف لم يعرفوها حتى جمعهم عثمان على المصحف الإمام وهذا معروف ومنه حديث عمر المشهور مع هشام لما أنكر عليه قراءة بعض ال الآيات في سورة الفرقان الفرقان وهذا يقول هكذا أقرانيها رسول الله صلى الله والثاني يقول هكذا أقرانيها وبعضهم يخطو بعض ثم يعني ظهر أن الأم كما قال نفسي كلكما محسن فهذا وقع نجدهات غير مقصود وكالذي قال لأهله وهذا من أحزب ما في البلد والحديث الصحيح وكالذي قال لأهله إذا أنا مت فاحرقوني ثم زروني في اليم فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين ظهر هذا الكلم أن الرجل لا يحسن فهم قدرة الله سبحانه وتعالى يظن أن الله في هذه لا يقدر على جمع الرجل أذنب وأخطأ فمن شدة خوفه من الله عز وجل يبحث عن حيلة حتى لا يعذب فجمع أولاده فقال إذا أنا مت فحرقوني يعني بالنار حتى يصير رمادا ثم زروني في ليلة شديدة الريح يعني حتى ينتشر هذا الرماد في ذرات الكون ثم قال فوالله لان قدر الله عليه لا يعذبني فهو يقول يعني بهذه الطريقة لا يقدر الله عليه منظر إلى يعني تأوله وفي نهاية الحديث فجمعه الله عز وجل فأنه قدير جمعه فقال له ما حملك على هذا قال يا ربي خشيتك وفي الوقت يا ربي ما فغفر الله له والشاهد أنه لم يقصد التفريط بل الذي حمله على ذلك خوفه من الله سبحانه وتعالى فهو لم ينطلق من منطلق إساءة أو تفريط أو كفر أو مخالفة أو ابتداع فإنما كان قصده صحيحا واجدهد وبذل وسعه في الاجتهاد ووقع في هذا الكفر الصريح فلم يجعله الله عز وجل يعني بموطن عتاب وإنما غفر الله عز وجل له وهذا عجيب في هذا البعض وهذا أصل في العذر بالجهل. انتهى كلامه رحمه الله. زين هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ هل يستطيع ربك؟ والله يقدر على كل شيء. وكالصحابة الذين سالوا النبي صلى الله عليه وسلم هل نرى ربنا يوم القيامة فلم يكونوا يعلمون أنهم يرونه لأنهم يسألون هل نرى إذن هم ليسوا في يقين أنهم يرونه ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وأجابهم قال إنكم ترونه وكثير من الناس لا يعلم ذلك إما لأنه لم تبلغه الأحاديث وإما لأنه ظن أنه كذب وغلط انتهى بتصرف إن واختصار وهذا الكلام من شيخ الإسلام يدل على أنه ليس من الصحيح المبادرة إلى تبديع أو تفسيق فضلا عن تكفير من وقع منه الخطأ إلا أن ينظر على أي وجه وقع منه الخطأ انتبه لهذا الكلام هل وقع هل هو مجتهد ولم يبلغه النص فأعمل نظره بعد ان استوعب النصوص في المساله وراعى قواعد الشريعه وبذل وسعه ثم انه اخطا فمثل هذا شأنه خصوصا اذا كان خطأه ليس الغالب عليه ولا يعرف انه يعني فيه دخيله في دينه أو بل ظهرت استقامته وسلامه منهجه الا انه في هذه المساله أخطأ على غير عادته كما نقل هنا عن مجاهد وعن شريح وكما هو منقول عن قتادة بل عن بعض الصحابة رضي الله عنهم فقد ذكر أن معاوية رضي الله عنه فسر المعراج بأنه بالروح وليس بالروح والجسد وقع عن عائشة مسألة سماع الأموات وغيرها من المسائل كل هذا يعني لأنه ليس مضطردا كل هذا مما يطوى ولا ينشر ولا يعني ويعد هذا اجتهادا خاطئا منهم فلا يقبل بخلاف المصر على بدعته او الداعي الى بدعته او الذي استبانت له السنه بنصوص صريحه وصحيحه ثم ردها بلا دليل او بشبهه دليل لا ترتقي ان تقف امام الدليل الواضح مثل هذا فلا كرامه ولا نعمة عين ومثل هذا يأخذ ما يستحقه من التبديع أو التفسيق وربما التكفير إذا كان الأمر يقتضي تكفيرا أما أن يجعل هؤلاء جميعا في بوتقة واحدة فيقال أخطأ فلان في كذا فهو مبتدع لان ظهر هذا الكلام أنه يخالف المنهج الصحيح فعليهم أن يبدعوا أو يفسقوا كثيرا من السلف بل من الصحابة الاوائل رضي الله عنهم وهم لا يفعلون إما أن يفعلوا وهذا مقتضى منهجهم أو لا يفعلون وهذا يوقعهم في التناقض فلا سبيل إلا بالتزام منهج السلف على هذا الفهم الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وحينئذ نقول إما أنه شيخ الإسلام حقا ويلزمكم أن تعملوا بكلامه وإما الأخرى التي يعلم الله أنه في حقيقة نفوسهم أنه لا شيخ الإسلام ولا شيء وأن كلامه هذا أيضا خطأ لكن يعني نسكت عنه لأن الرجل أكبر من أن يعني نخطئه أو نبدعه أو نحوزه مع أنهم لا يدينون بقوله إذ لو دانوا بقوله لا عملوا بخلاف ما يظهر منه وقال شيخ الإسلام رحمه الله أيضا وقوع الغلط في مثل هذا يعني علو الله على خلقه يوجب ما نقوله دائما إن المجتهد في مثل هذا من المؤمنين إذا استفرغ وسعه في طلب الحق فإن الله يغفر له خطأه وإن حصل منه نوع تقصير فهو زم لا يجب أن يبلغ الكفر انتبهوا قص هذا الكلام مثلا على أمثال النووي وحجر وغيرهم إن المجتهد يقول شيخ الإسلام في مثل هذا من المؤمنين إذا استفرغ وسعه في طلب الحق فإن الله يغفر له خطأه يعني لو جاء النوي في صفه وأولها وهو يظن أن هذا طريق أهل السنة وجاء ابن حجر وجعل يقول منهج أهل السنة هو الصحيح وهو الصواب وخالف في هذا المبتدع فالرجل ينصر أهل السنة ويقول إن من سواه مبتدع ثم لا ينتبه وينقل كلاما للمبتدع على أنه هو منهج أهل السنة فيكون هذا مجتهدا قد استفرغ وسعه في طلب الحق فإن الله يغفر له خطأ وإن حصل منه نوع تقصير فهو زم لا يجب أن يبلغ الكفر هب أنه قصر، وهذا ظاهر في بعض هؤلاء لماذا؟ لأننا نقول لقد صار إماما في الحديث وإماما في الفقه وإماما في التاريخ وإماما في التفسير وهو في هذا الباب مقلد ينقل أقوال عامة أهل زمانه ومشاهير علمائهم لأنها الحق دون أن يمحص ودون أن يدقق فغاية ما يقال إن وقع في تقصير والتقصير هنا لا يجعله كافرا ولا يجعله مبتدعا مطلقا ما مدام يتحرى طريقة أهل السنة فهذا زنب يقول فهو زنب لا يجب أن يبلغ الكفر وإن كان يطلق القول بأن هذا الكلام كفر فنقول هذا الكلام كفر إن كان كفرا أو نقول هذا الكلام بدعة إن كانت بدعة لكن لا يلزم من هذا أن نقول أو نطلق إن فلان كفر من قال القرآن مخلوق فهو كفر ولو أثبت لنا أحد أن بعض هؤلاء قال قولا يفهم منه هذا على غير يعني قصد منه أو على غير طريقته المضطردة فلا يطلق على هذا كفر لأن التكفير المعيز يحتاج إلى استيفاء شروط وانتفاء موانع ونظر في حال مثل هذا الرجل كيف قال هذا وعلى أي وجه قاله؟ قال رحمه الله وإن كان يطلق القول بأن هذا الكلام كفر كما أطلق السلف الكفر على من قال ببعض مقالات الجهمية مثل قول خلق القرآن أو إنكار الرؤية رؤية الله تعالى يوم القيامة أو نحو ذلك. مما هو دون إنكار علو الله على الخلق وأنه فوق العرش، فإن تكثير صاحب هذه المقالة كان عنده من أظهر الأمور، فإن التكفير المطلق مثل الوعيد المطلق لا يستلزم تكفير الشخص المعين حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها، يعني نقول هذا كفر، ولا يلزم أن كل من قاله كافر. هذا معنى التكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين هذا الكلام كفر ولا وليزم أن كل من يقوله يكون كافرا فقد يقوله عن خطأ أو عن تأول أو عن فهم ليس بصحيح في الحقيقة لكن ظهر له أنه الصحيح وفي الحق يريد رضا الله سبحانه وتعالى ويريد أن يحقق متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وإن أخطأ ليس هذا كالذي يتعمد مخالفة الله سبحانه وتعالى ويتعمد مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويؤذي المؤمنين ويخالفهم ويتنكب طريق السنة لا يستوي كما ثبت في الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي قال إذا أنا مت فاحرقوني ثم اسحقوني ثم زروني في اليم فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين فقال الله له ما حملك على ما فعلت قال خشيته فغفر له فهذا الرجل اعتقد أن الله لا يقدر على جمعه إذا فعل ذلك أو شك يعني أقل شيء أنه شك هل يقدر أو لا يقدر وأنه لا يبعثه وهذه نصيبة أخرى اعتقد أنه لا يقدر واعتقد أنه بهذه الطريقة لا يبعث فوقع في طامتين وكل واحد من هذين الاعتقادين كفر يكفر من قامت عليه الحجة أو كفر يكفر من قامت عليه الحجة لكنه كان يجهل ذلك ولم يبلغه العلم بما يرده عن جهله لو جاء له رجل من أهل العلم وقال انتبه هذا كلام خطأ الله تعالى على كل شيء قدير والله تعالى يبعث الناس جميعا على أي حال غرقوا أو حرقوا أو أو هذا الكلام لن تقوله خطأ لو أقام عليه الحجة وقال أنا أعلم هذا لكني مصر على ما أقول هذا شيء آخر لكن الرجل فهم هذا الكلام وقاله ولم يرد عليه لا أولاده ولا غيرهم ولم يرفع عنه هذه الجهالة ولم يبلغه العلم بما يرده عن جهله وكان عنده إيمان بالله وبأمره, وبأمره ونهيه ووعده ووعيده يعني حالة كونه في الأصل عنده أصل الإيمان الإجمالي وإنما ينطلق من هذا الإيمان ولهذا يخاف من الله سبحانه وتعالى ويخشى، فخاف من عقابه فغفر الله له لخشيته فمن أخطأ في بعض مسائل لاعتقاد من أهل الإيمان بالله وبرسوله وباليوم الآخر والعمل الصالح لم يكن أسوأ حالا من هذا الرجل وليس كذلك؟ فيغفر الله خطاه أو يعذبه فيغفر الله خطاه أو يعذبه إن كان منه تفريط في اتباع الحق على قدر دينه وأما تفريط شخص علم إيمانه بمجرد الغلط في ذلك فعظيم شخص أي شخص فكثب أبي حنيفة وأنثاله من العلماء الكبار وقال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى كل من كان مؤمنا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهو خير من كل من كفر به وان كان في المؤمن بذلك نوع من البدعه سواء كانت بدعه الخوارج والشيعة والمرجئه والقدريه او غيرهم فان اليهود والنصارى كفار كفرا معلوما بالاضطرار من دين الاسلام والمبتدع اذا كان يحسب انه موافق للرسول صلى الله عليه وسلم لا مخالف له لم يكن كافرا به ولو قدر انه يكفر فليس كفره مثل كفر من كذب الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا واضح وفي كتاب الانصاف سبيل للائتلاف لجامعه عبيد بن أبي نفيع من الشعبي ومن كفر ببدعة وإن جلد ليس هو مثل الكافر الأطلي ولا اليهودي والمجوسي أبي الله أن يجعل من آمن بالله ورسوله واليوم الآخر وصام وصلى وحج وزكى وإن ارتكب العظائم وظل وابتدع كمن عاند الرسول صلى الله عليه وسلم وعبد الوثن ونبذ الشرائع وكفر ولكن نبرع إلى الله من البدع وأهلها يعني ليس معنى هذا أن نوالي أهل البدع أو نسكت عليهم لا وإنما مقتضى الإنصاف أن نقول ان هؤلاء وإن ابتدعوا ونحن نبغضهم لبدعهم لكن لا نبالغ في الأمر حتى نجعلهم يعني ببدعتهم كفارا ونسويهم بين اليهود والنصار أو مع اليهود والنصار أو نقولهم أسوأ من اليهود والنصار ولا يشكل على هذا بعض ما قاله بعض السلف في بعض المبتدعة من أنه أشد من اليهود والنصار أو أسوأ فإن هذا يحمل على وجه المراد وهو أنهم أنكى في الإسلام من اليهود والنصر لأنهم يتظاهرون أنهم مسلمون ويفسدون في الإسلام فيحمل هذا على وجهه ويحمل هذا الكلام على وجه أو يكون هذا في بعض الفرق الباطنية التي هي أشبه بالمنافقين لأنهم يبطنون الكفر الصريح في الحقيقة ويظهرون الإسلام وهذا نوع نفاق وزندق والمنافقون كما ذكر الله في الدرك الأسفل من النار فهذا ليس يعني مجال الكلام. وقال الحاكم سمعت محمد بن صالح بن هاني قال سمعت ابن خزيمة يقول من لم يقر أن الله على عرشه قد استوى فوق سبع سماوات فهو كافر حلال الدم وكان ماله فيئا يعني فيئا للمسلمين. علق الزهبي رحمه الله على عبارة الإمام الأئمة ابن خزيمة قائلا قلت من أقر بذلك تصديقا لكتاب الله يعني من أقر بأن الله مستوى على العرش بائن من خلق فوق السماوات من أقر بذلك تصديقا لكتاب الله ولأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن به مفوضا معناه إلى الله ورسوله ولم يخب في التأويل ولا عمق يعني يقصد مفوضا الكيف فهو المسلم المتبع مفوضا معناه اراد الكيف فهو المسلم المتبع ومن انكر ذلك فلم يدري ثبوت ذلك في الكتاب والسنه فهو مقصر أنكره لانه ظن الكتاب والسنه لا يامر بذلك والله يعفو عنه إذ لم يجب الله على كل مسلم حفظ ما ورد في ذلك ومن أنكر ذلك بعد العلم وقف غير سبيل السلف الصالح وتمعقل على النصف يعني حكم عقله في النصف فأمره إلى الله نعوذ بالله من الضلال والهوى. يعني فرق بين من بلغته النصوص وأن هذا قول السلف وأن هذا مقتضى, مقتضى النصوص وأنكر النصوص وأعمل عقله هذا ضلال وهوى وبين من لم يدري هذه المسألة فوقع في إنكارها بجهله فهو مقصر ومزنب لكن لا يستويان وكلم ابن خزيمة هذا وإن كان حقا فهو فج يعني شديد لا تحتمله نفوس كثير من متأخر العلماء يعني في الأزمنة التي شاع فيها ولم يكن وغيرهم من اللطيف يكون لكتاب الله كلام يكون في الله وقلنا من الله بذلك تصديقا لكتاب الله ويكون النبي صلى الله عليه وسلم الله به مفوضا الله ويكون الله ورسوله وكنا على طريقة القوم نمسك الزهب وكل مفوضا معنا على خلاف التفويل المعنى معلوم وإنما الذي فوض الكيف ونحاكمه مع أن الرجل معلوم أنه يقصد هذا لأن الرجل ممن يثبت الصفات فطريقة أهل الصنة أن أي كلمة قد توهم إشكال مدام منهج الرجل معروف هذا مما يعني لا يقف عنده لكن طريقة المفتدعة يمسك اللفظ والكلمة والنقطة وإذا استطاع أن يحتسب ويحاولها على أسوأ ما يمكنه لكي يورط هذا المتكلم فهذا دينهم نعم وقال أيضا رحمه الله وقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أن من بلغته رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يؤمن به فهو كافر لا يقبل منه الاعتذار بالاجتهاد لظهور أدلة الرسالة وأعلام النبوة ولأن العذرة بالخطأ حكم شرعي فكما ان الذنوب تنقسم الى كبائر وصغائر والواجبات تنقسم الى اركان وواجبات ليست اركانا فكذلك الخطا ينقسم الى مغفور وغير مغفور والنصوص انما اوجبت رفع المؤاخذه بالخطا لهذه الامه والنصوص اوجبت رفع المؤاخذه بالخطا لهذه الامه واذا كان كذلك فالمقفئ في بعض هذه المسائل إما أن يلحق بالكفار من المشركين وأهل الكتاب مع مباينته لهم في عامة أصول الإيمان وإما أن يلحق بالمخطئين في مسائل الإجابة والتحريم مع أنها أيضا من أصول الإيمان فإن الإيمان بوجوب الواجبات الظاهرة المتواترة وتحريم المحرمات وتحريم المحرمات الظاهرة المتواترة هو من أعظم أصول الإيمان وقواعد الدين والجاحد لها كافر بالاتفاق مع أن المجتهد في بعضها ليس بكافر بالاتفاق مع خطئه، وإذا كان لابد من الحاق بأحد الصنفين يعني الذي أخطأ في شيء إذا كان لابد الحاق أو لابد من الحاق بأحد الصنفين يعني بالكافرين أو المؤمنين، فمعلوم أن المخطئين من المؤمنين بالله ورسوله أشد شبها منه بالمشركين وأهل الكتاب فوجب أن يلحق بهم وعلى هذا مضى عمل الأمة قديما وحديثا في أن عامة المخطئين من هؤلاء تجري عليهم أحكام الإسلام التي تجري على غيرهم هذا مع العلم لأن كثيرا من المبتدعة منافقون النفاق الأكبر يعني يقول لك انتبه ليس هذا في كل مبتدع حتى لا تقول ميعت القضية لا من المبتدعة من هو منافق نفاق أكبر الفرق البطنية كلها وسميت بطنية لهذا تبطن الكفر وتظهر الإيمان فهذا بدعته تجعله كافرا لأن نفاق ونفاق أكبر لأنه يعلم من طريقته وتعامله ومسلكه أنه قد حول كفر في قلبي وأنه لا يحب الإيمان وأهل الإيمان هذا ظاهر لكن ليس كل مبتدع هكذا، فمنه من هو أقرب إلى المخطئ الذي قد قال الله عز وجل لما قال المؤمنون ربنا لا تؤخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله تعالى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قد فعلت فهناك من الخطأ ما يطوى ولا ينشر وهناك من الخطأ ما يكون زنبا يعاقب عليه لكن لا يصل صاحبه به إلى الكفر كما أن هناك من الخطأ ما تدل القرائن على أن صاحبه كافر الذي يتعمد الخطأ <تصفيق> فقال الشيخ الشنخطي رحمه الله ونحن نرجو أن يغفر الله تعالى للذين ماتوا على هذا الاعتقاد يعني هو يناقش بعض مسائل التأويل ونحوه لأنهم لا يقصدون تشبيه الله بخلقه وإنما يحاولون تنزيهه عن مشابهة خلقه فقصدهم حسن ولكن طريقهم إلى ذلك القصد سيئة وإنما نشأ لهم ذلك السوء بسبب أنهم ظنوا لفظ الصفة التي مدح الله بها نفسه يدل ظاهرها على مشابهة صفة الخلق فنفوا الصفة التي ظنوا أنها لا تليق قصدا منهم لتنزيه الله وأولوها بمعنى آخر يقتضي التنزيه في ظنهم كأن يتكلم على أمثال ابن والنووي وغيرهم من الأئمة الذين لهم قدم صدق معروفة في الدين ودفاع عن أهل السنة وردود كبيرة على أهل البدع ولا يشاركون هؤلاء في أصولهم وإن وقعوا دون قصد منهم بل بقصد صحيح في بعض ما قاله هؤلاء كما ترى يعني في تأويلات هزين الإمامين فهو كما قال الشفعي رحمه الله رام نفعا فضر من غير قصد ومن البر ما يكون عقوقا رام نفعا فضر من غير قصد ومن البر ما يكون عقوقا هلأ مخطؤون مخطئون ويجب التنبيه على خطأهم لا نقول نسكت عن خطأهم ويعني نقول هم مصيبون في كل ما أتوا به أبدا ولهذا ترى تعليقات رحمه الله على بعض المجلدات الأول من كتاب فتح الباري وأن كان لم يتيسر له أن يتمها وذكر كثير من أهل والشارحون من أهل السنة إذا شرحوا يعني هذا الكتاب أو إذا درسوا شرح النووي المستبع أو نحو ذلك يحذرون الطلاب انتبه هذا يؤول الصفات وهذا كلام غير صحيح وهذا يخالف طريقة الثاني فالخطأ مردود على صاحبه كائن من كان لكن يرد بالقدر الذي يليق وليس كل من أخطأ خطأ ولو دون قصد ولو وهو يريد أن يبحث عن الصواب ويجتهد ليس كل من فعل هذا كمن هو أصيل في بدعته وداع إلى بدعته فيقال هذا تحرق كتبه ولا يستفاد منه ونحو ذلك وليس هم يفعلون ويصدقون فإنهم ولا بد قرأوا كتبه وينتفعون الذي يقرأ منهم وهو قليل. وعمت هؤلاء لا يقرؤون اصلا لا كتب هؤلاء ولا كتب غيرهم وانما سهلت المساله عليهم لان صناعه السب والشتم وسوء الادب هذه لا تحتاج الى كلفه ولا الى جهد والنفس تهواها وتشتهيها ولهذا كثير من يعني هؤلاء ليس له بضعه الا هذا هؤلاء لا يتكلم عنه لكن من كان يعني عنده بعض العلم فمن اين اكتسبه لا بد ان يكون قرأ لهؤلاء ونحن نرجو يا فول الشنقيط رحمة الله في أضواء البيان ونحن نرجو أن يغفر الله لهم خطئهم وأن يكونوا داخلين في قوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا الرحيم إذا قارنت بين أقوال هؤلاء الأمة كالشنقيط والذهب والبنتيمية وغيرهم وبين يعني أقوال هؤلاء عرفت الفرق بين منهج أهل الحق وبين منهج هؤلاء المبتدع. قد يأتي إلى ذهنك وأنت تسمع هذا الكلام تقول لكن السلف الأول كان عندهم شدة هم الذين قالوا كذا وكذا تأتي أو تستجر بعض الآثار التي فيها شدة على المبتدع على غير هذا الطريق فتقول لا قد يكون هؤلاء أقرب إلى السلف الأول. فما الجواب عن هذا الجواب أن ما تراه من قول السلف الأول في شدة الألفاظ والتعليقات والإنكار على المخالف ونحو ذلك كان في زمان ظهور السنة وفرق بين زمان ظهور السنة وزمان التخليط فإذا كانت السنة ظاهرة والناس جميعا يعني لم يشوش على افكارهم واعتقاداتهم وعلومهم <تصفيق> بعض ما ينقل او يكتب او نحو ذلك فالسلف كانوا اشد ما يكونون انكارا حتى لا يفتحوا باب المخالف لكن لما فتحت باب أبواب المخالفه وانتشرت يعني الاقوال المبتدعه وقع فيها بعض من ينتسب إلى العلم هذا ليس كذا أرجو أن تفرق بين الاثنين يعني لو كنا في زمان السلف خرجت الكلمة الشديدة هذا كفر وهذا كافر ومن قال كذا فلا تصلوا عليه ولا تفعلوا به كذا وعلى هذا تحمل لكن الأزمنة التي اختلفت <تصفيق> التي جاءت بعد ذلك وكسر فيها البدع حتى وقع فيها بعض من ينتسب للعلم كالزمان الذي كان فيه الشيخ السم رحمه الله ابن تيمية والزمان الذي كان فيه الزهبي والزمان الذي كان فيه الشيخ الشوقيط رحمه الله في القرن الماضي والزمان الذي عاشه الألباني وابن باز وابن عسامين وهذه هذه تختلف ظهرت فيها البدع وانتشرت وسجلت ودونت حتى صارت هي التي تتحكم في جامعات كاملة وفي بلاد كاملة فأن يقع بعض الطيبين ومن يحسنون القصد ومن يحسن بهم الظن ولهم جهاد في نشر العلم والطلب إلا أنهم أخطأوا نتيجة كسرة هذه البدع هل يستوي هذا الوقت وهذا الوقت؟ أم أن هناك فرقاً؟ هنا؟ هناك فرق بين زمان وزمان طبعا هم يشنعون علينا يقول إذن كل زمن له دينه أبدا وإنما هناك أشياء تحركها المصلحة الشرعية الشريعة جاءت بتحقيق المصالح وبدفع المفاسد خذ مثالا لهذا مثال وهذا أيضا عندهم وهو متعلق بالبحث مسألة هجر المخالف الهجر هل الهجر مطلوب لذاته أم أن الهجر علاج شرعي الصحيح أن الهجر علاج شرعي فحيث أثمر ينبغي اعتماده وحيث لم تكن له ثمرة فلا داعي لما ليس له ثمرة الجماعة يقولون لا أي واحد مخالف لابد أن يهجر وأن يشن عليه وألا يسلم عليه وألا وألا طيب هب أن هذا لا يؤدي الثمرة نرجع ونقول فرق بين زمان السلف وبين زماننا لو أن رجلا لا يصلي في زمان السلف. كيف يفعلون به اصلا المسألة غير متصورة في زمان السلف لم يكن رجل لا يصلي مش موجود وما عرف إلا أن يكون كافرا أو منافقا ومع ذلك إذا أما الكافر كفر اصلي فهذا يترك على دينه ويكون معه ما هو اولى به لكن المنافق الذي أظهر الإسلام إذا عرف أنه لا يصلي فإنه يؤكى به ويستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه هذا شأن السلف في زماننا من كثرة من لا يصلي ما تدري تضرب عنق مين ولا ولا مين طيب لو أنك جئت لأن على رجل لا يصلي وردت أن تطبق عليه ما كان في زمان السلف ليس هناك حكم حتى تأتي به وتستتيب وتقتله طب أقل حال لا أكلمه لو أنك لم تكلمه لمال معه جمهور الناس ولجأوا ضدك على خلاف الذي ينبغي وحينئذ يتعصب له الناس يقول لك وما لك أنت فإذا حتى على المستوى ضيق في البيت لو كان لك أخ لا يصلي وقلت أستعمل معه الهجر ستميل الوالدة والوالد والإخوان إلى صف المسكين هذا المظلوم الذي هجرته وتصبح أنت الظالم وليس كذلك هذا في الغالب فإذا كان هذا الذي يحدث فالاولى في هذه الحالة عدم الهجر لأن الهجر لا يحقق المصلحة إذا كان الهجر سيحقق مفتدة فلا داعي للهجر لأن الهجر علاج ولهذا هجر النبي صلى الله عليه وسلم من كان هجره علاجا ككعب بن مالك وصاحبيه وترك من الهجر معه لا يجدي كعامه المنافقين الذين جاءوا يعتذرون مضيحة تحتاج إلى ضبط وميزان طيب من أين نأخذ هذا الميزان نأخذه من كلام أهل العلم الراسخين بمعنى أن نقول أتظن أن الشيخ ألتاب ابن ما بلغت هذه الآثار التي وردت عن سفيان وعن ابن المبارك وعن غيرهم من العلماء في شدة الكلام على المتدعة الجواب أبدا لقد بلغه هذا وقرأه ابن تيمية موسوعة أم أن هذا المسكين الفقير الذي يعيش هذه الأيام ممن يقول بهذا المسلك يعني حصل ما لم يحصله ابن تيمية أو اطلع على ما يطلع عليه إذا المدام اطلع على هذا وهو يتكلم بهذه الكتب وينشر منها في كتبه، إذا هو وغيره من أهل العلم قد علموا هذا المسلك، لكن هناك فرق بين زمان انتصرت فيه السنة فلا بد من الشدة حتى يحم الدين من دخول البدع وبين زمان تأصلت البدع فيه فلا بد لعلاج البدع من نوع يعني آخر في طريقة العلاج وإلا لو قمنا الآن. وخاصمنا الناس ولم نكلم أحدا من الذي يقوم بالدعوة هؤلاء الذين يفعلون هذا لأنه ليس عندهم مسؤوليه أصلا في الدعوة هم تركوا الدعوة لأصحابها ولا يستحون من هذا يقول لك ليس لنا مسجد وليس لنا محاضرة وليس لنا درس ماذا تفعلون نحن فقط نصطاد الناس من بين الدروس وهو طالع نقول له كلمتين ونشوش عليه ونمشي وهذه دعوة وهذا دين هل رأيت لهؤلاء من بر؟ أو رأيت لهم درسا أو مسجدا أو جهدا أو دعوة أو اثرا أبدا بل إنهم يرون الذين لا يصلون والذين يعني يفسقون فيأخذونهم بالأحضار ليس الإشكال معهم إذن أين موضوع دعوتهم؟ موضوع دعوتهم أمثالنا يأتي لك ويقول لك هؤلاء ليس سلفيين هؤلاء كذا وكذا وكذا ثم لا يسلم عليك الأول يسلم عليك حتى يعني يتألفك فإذا تأكد أنه فايد منك لا يسلم عليك ثم يخرج في الشارع فإذا الرجل يمسك استجارة ولا يصلي فيسلم عليه لأن قضيته ليست مع هؤلاء قضيته مع الجماعة الملتزمين الذين يعني يطلبون العلم حتى يشوش عليهم أي منهج هذا أف لهذا وقال الشيخ عبد الله بن يوسف الجديع وصفته الله وفي الأشعرية علماء لهم قدم في خدمة الشريعة أمثال الحافظين أبي بكر البيهقي وأبي القاسم بن عساكر والإمام العز بن عبد السلام وغيرهم من فضلاء الأشعارية نذكرهم بما لهم من المحاسن غير أننا ننبه على ما وقعوا فيه من البدعة فإن الحق لا محابات فيه ولا تمنعنا بدعتهم من الانتفاع بعلومهم في السنن والفقه والتفصيل والتاريخ وغير ذلك مع الحذر. يعني مع الحذر مما عندهم من الخطا فلا ناخذ ولنا اسوه بالسلف والأئمة فانهم رووا السنن عن الكثير من المبتدعه لعلمهم بصدقهم يعني الحكمه ضلت المؤمن ان وجدها فهو احق به رجل مبتدع لكن علم منه الصدق وانه لا يكذب على النبي فاصل وعنده روايه كانوا ياخذونها منه وقد روى كثير من الائمه عن المبتدع قال وأنا أتجنب التكفير والتضليل والتفصيق للمعين من هذا الصنف من العلماء، فإن هذا ليس منهج السلف، وإنما نكتفي ببيان بدعته وردها إذا تعرضنا له. انتبه إذا تعرضنا له، وليس يعني تبرعا وإعتداءا ومع من يفهم من لا يفهم وفي مناسبة وفي غير مناسبة. لما نأتي عند مسألة من مسائل المرجاة. وقال فيها بعض أهل العلم ممن يعني نشر الله عز وجل علم علمه وظهر حسن حاله وسُبُوته على السنة في عامة المسائل لكن أخطأ في هذه المسألة نقول في هذه المسألة أخطأ فلان والصواب كذا لكن لا نبدل ابتداء ونمسك واحد في الشارع ونقول له تعال تعرف الطحو بيقول ايه تعرف هو لا يعرف فمن الطيب نفكر الطحو ده واحد بقال ولا حد نعم ومع ذلك المسكين اللي بيأخذ ده الطحاوة ده بيقول كذا وكذا وكذا وكذا وكذا فليس هو الذي يقول والإيمان واحد وأهله في أصله سواء كم دخلاف أهل السنة الثاني المسكين يعني أكاد يقول له عن من معرفش حاجة بس يستحي منهم وقد يكون في نفسه هوى يعجبه الناس أصناف في بعض الناس يحب النقاد هو أصلا نقادة لما كان فاسقا فما سد أنه واحد يجي يقول له ده الطحاوي كذا وكذا وده طريقة الأحناف هو الشيخ بتاعه كان كده وكلهم يقولوا له الله جميل أوف أبو حنيفة يقول له أه يقول له ده أنا كنت بحسة أبو حنيفة ده مام كبير أوف بأبو حنيفة يقول طيب والله جميل أوف إذا كنت عايز كده سهلة لحنا عندنا منذ كثير يخرجه كمان على الناس ويسب يعني دون سبب ولا مناسبة ولا شيء ويلقى الرجل الرجل في ويمتحنه في أد ما تقول في أبي حنيفة ويصنف الناس بن على هذه طريقة أهل العلم ومن الذي يعني علم من أهل العلم الأوائل على هذه الطريقة لا والله أبداً لكن هذه من البدع المحدثات وهذا نفس خارجي نفس خارجي لا نقول لهم خوارج وهذا من الإنصاف لأنهم لا يدنون بكل أقوال الخوارج لكنهم في هذه الجزئية أشبه ما يكونون بالخوارج طريقة الخوارج القسوة والشدة على المخالف وغير المخالف حتى كفروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض أصحاب النبي وقاتلوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي سلم منهم اليهود والنصارى والكافرون هذه الجزئية أشبه ما تكون بطريقة الخوارج ولهم فيها حظ كبير يقول وإنما نكتفي ببيان بدعته وردها إذا تعرضنا له يعني إذا لم يتعرض لها لم يكن هناك مصلحة من ذكرها، فالاولى السكوت وعدم يعني تعريض رموز العلم أمام الناس، ليعني لي للسقوط لأن الرموز سقطت، لم يبقى للناس يعني شيء يتبعونه، وهذا إشكال، ولهذا نحن نعيب على بعض إخواننا حتى في من يعني ظهر إشكاليات كبيرة عندهم. من بعض الشيوخ المعاصرين ممن يعني يظهر منهم أشياء يعني منكرة، لكن لهم عند العوام حضور، فأنت احتسب أن يك... لأن حضورهم في قلوب العوام عبارة عن حضور الدين وليس بشخص، فليس من المطلحة أن أقول لأن الشيخ فلان هذا باع دينا، والشيخ فلان هذا يحل الربا وهذا يقصد به كذا، و... لأن هذا الرمز في قلب هذا الإنسان المسلم العادي إذا سقط. سوف يسقط معه الدين ونحن ليس من قصدنا أن نسقط الدين من قلوب الناس إذا اضطررنا وقال لي في فتوى في كذا وكذا ماذا أفعل قلت له الجواب كذا فقال لي لكن فلان يقول في هذه الحالة أنا مضطر أن أقول له لا والله يعرف الحق تعرف أهله والدليل كذا وكذا ومع هذا لا وبالغ أيضا في سب فلان هذا لكن دون سبب وبسبب وإذا دعت الحاجة وإذا لم تدعو أجعل ناس يسخرون من فلان يسخرون من العلم ويسخرون من الدين وهذا الذي وقع أن بعض الناس يتندر بالكلام على المشايخ ولك مولانا ونكت يعني يطلقون في هذا الباب استهانة بأهل العلم الذي يعين على هذا بعض المنتسبين العلم الذين لا يقدرون لهذه المسألة قدرها نحن نريد أن يبقى العلماء عموما في نفوس العامة لهم المنزلة الكبيرة لأن احترامهم من احترام الدين حتى لا تفقد مهابة الدين من قلوب الناس وفي نفس الوقت لا يصح السكوت على الخطأ أبدا لكن متى تحتاج إلى توازن متى نتكلم إن كان لابد من الكلام تكلمنا؟ في مواطن لا يصح السكوت فيها لابد من بيان الحق والإنكار على المخالف وحيث لا يكون ذلك لازما فلاولى السكوت وهذا يرجع على حسب الأحوال وعلى مقتضى الحال والحكمة فلكل مقام المقاب ولكل حادث حديث قال وهذا كله في حق العالم إذا لم تغلب عليه البدع والأهواء يعني أما إذا غلبت فلا كرامة كما نتكلم يعني بملء فينا عن الشيعة وبدع الشيعة ويعني ما يفعلونه لأن هذه المسائل انتشرت هم يتدينون بسب الصحابة ويتدينون بإصمة الأئمة مثل هذا ليس من أهل العلم أصلا هذا يعني مفسد فمثل هذا الكلام عليه ليس كالكلام على رجل انتسب للسنة ووقع في بعض الأخطاء وهذا كله في حق العالم إذا لم تغلب عليه البدع والاهواء وعلمنا منه حرصه على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وتحر الحق من الكتاب والسنة إلا أنه لم يصبه لم يصب الحق يعني في هذه المسألة لشبهة ما أو غير ذلك شأن الكثير من متقدمي الأشعارية خلافا لأكثر متأخرين شأن الكثير المتقدمين المتقدمين كانوا علماء يردون تحار الحق أو كثير منهم ثم أخفى ولهذا الأشعار نفسه الذي هو إمام القوم المعروف عنه أنه رجع إلى طريقه أحمد بن حنبل رحمه الله هذا ذلك على إنصافه وأنه لما قال ما قال مخالفا لم يكن قصده الابتداع، خصوصا إذا عرفت أنه في أول حياته كان معتزليا والمعتزلة يعني أبعد في البدعة من الأشعار فأنكر كلامهم ورد عليهم وبينما هو ينكر كلامهم ويرد عليهم لم يخرج منه بنسبة مئة في المئة تلبس بشيء منه فهاجم المعتزلة وقال كلاما أقرب إلى أهل السنة الا انه خالفهم في بعض المسائل ثم إنه انتبه لهذا لما نبه وعاد وتأمل وراجع نفسه وقبل أن يموت رجع إلى طريقة أهل السنة وبين أن الرجل بريء من مما يخالف منهج السلف رحمهم الله هذا المقصود بالكثير المتقدم متقدم الأشعر خلافا لأكثر متأخرين العجب أن ترى متأخرين أقل علما وليس عندهم إلا التقليد حتى أنك إذا قلت لهم الأشعار نفسه رجع يقول لك حتى لو رجع نحن على الأشعارية الأطلية المعروف الرجل الذي تنتفون رجع عن هذا فلماذا لا ترجعون هنا يقل الانصاف ويقل العلم أيضا وتصبح المسألة فيها أنواع من التحزب ويعني سوء القذب أنا أرجع وقد عشت خمسين سنة أدعو إلى هذا وماذا لو عشت مئة سنة وعرفت الحق هذا المنضبط لكن نفسه تأبى عليه تصبح المسألة فيها أنواع من التحزب والتصرخ والتعصب وهذا كله في المتأخرين كثير بخلاف المتقدمين هذا على الغالب. قال خلافا لأكد متأخرين فإن لكثير من متقدميه اجتهادا في طلب الحق. أما إذا غلبت عليه الأهواء ومخالفة الصريح الشريعة ولم يكن متحريا للحق من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فليس له توقير ولا حرمة ولا كرامة. أي والله. ليس له توقير ولا حرمة ولا كرامة. وبهذا صنظت المسألة بين طرسين ووسط ومما يؤسف دائما حتى من بعض إخواننا الجالسين نعم أفهم هذا في بعض التعليقات التي تصل أنك إذا يعني أوضحت خطأ منهج معين تحمل على منهج المخالف لا يلزم فليس كل من يعني خطأ الروافض ناصبيا ولا كل من أنكر على النواصب رافضيا لماذا لا تقول إنه سني لا يدين بقول, بقول النوافط ولا يدين بقول الروافط نفس الكلام نحن إذا أنكرنا على الذين يبالغون في التبديع والتفسيق والتكفير وقلنا هذا كله خطأ يفهم بعض الناس أننا نميع القضية وأننا من الفرقة الأخرى الزمان ده زمان تصنيف إذا يتكلم على الأهل يبقى زمان كاوف واللي بيكلم على الزمالي كده أهلاوس طب ما في واحد لو أهلاوة لازم نكمل ومش شرط برضه يكون يعني اسمع الأهلاوة مسلم ده كله <تصفيق> بعيد تماما عن بل هو ينكر عامة هذه الأهواء وهذه المنكرات وليس في قلبي عصبية لشيء من هذا فالمقصود أننا حين ننكر على هؤلاء لا ينبغي أن نحسب على أشهر مخالفيه ومعانديهم الذين هم في طرف الآخر يعني هؤلاء الذين يقولون بكذا وكذا وهؤلاء الذين أعداؤهم إذا أنكرت على هؤلاء لا تحسبني على الفرقة المعادية لأننا ننكر على الاثنين ونرى أن هؤلاء جنحوا إلى أقصى اليمين وهؤلاء جنحوا إلى أقصى الشمال وأن السلفية التي ندين بها هي السلفية التي عليها علماء الأمة منذ أول الأمر إلى أن انتهينا بزماننا المعاصر وفيه كبار العلماء الذين هم مستلفيون حقا الذين هم أهل العلم المشهود لهم ولا نرى في زماننا يعني أفضل من هؤلاء وقد علمنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين بألتم المستخبين تحت فإذا كانوا ظاهرين على الحق إذن هم معروفون وإن لم يكن هؤلاء هم العلماء المشهورون في زماننا فمن يكونون هذه السلفية تسميها بأس السلفية الحقيقية التقليدية وابتعد عن من ينتسب على السلفية حقا حقا وصدقا صدقا ومن يقول نحن سلفيون أكثر من سلفين هذا نوع تطرف ولا يعني من يخالفون هذا بوجهنا فلا يفهم من إن على هؤلاء أننا مع أولئك بل نحن ننكر جنوح هؤلاء وننكر جنوح أولئك فكما نقول لا يصح تبديع والتفتيق على غير ضابط من ضابط السلف فنحن أيضا لا نقول لا ينبغي تبديع أحد ولا بد من الموزنة وكل من كان له يعني موقف جيد وحسنات ظاهرة ونحو ذلك فإننا لا بد أن نوازن بين كل حسناته وسيئاته ولا نذكر جرحا إلا أن نعقبه بالتعديل ونحو ذلك هذا أيضا في تطرف وليس الأمر على هذا فلا هؤلاء ولا هؤلاء فلا تغلو في شيء من الأمر واقتصد كلا ترى فيقصد الأمور زميم ونؤكد مرة بعد مرة إذا أشكلت عليك الأمور فالذم غرزة أهل العلم انظر أين قوله فلان وفلان وفلان من أهل العلم الكبار وده عنك الأصاغر فإن الأمر كما قال الشاعر إن الأمور إذا الأحداث دبرها دون الشيوخ ترى في بعضها خللا نحن لا نريد جديدا على لسان فلان أو فلان من طلبة العلم خصوصا في مسائل المنهج وانما المنهج يؤخذ من الكبار الذين يعني عرفوا بسلامه المنهج وطال بقاؤهم وماتوا على هذا ولم يختلفوا فيما بينهم هذا والله ما نرجو ان يكون عثرا لنا عند الله سبحانه وتعالى وان يكون هذا هو الحق ان شاء الله الله عز وجل برحمته وكرمه وجوده واحسانه أن يهدينا مختلف فيه من الحق بإذنه إنه سبحانه يهدي من يشاء لصراط مستقيم. في بعض كتب الأمة عدد جيد كتاب الأمة العدد الخامس والخمسين اسمه أصول الحكم على المبتدعة عند شيخ السابن فيه يعني بحث جيد قريب من هذا الباب وفيه نقول كثيرة في هذا الباب أصول الحكم على المبتدعة يعني يبين منهج جيخ الإسلام في التعامل مع المبتدعة وكيف يحكم عليهم و. ضوابط كثيرة في هذا الباب. طيب هذا يقول هل يترحم على من عرف أنه من أصحاب البدع بل هو رأس كعمرو بن عبيد ومعبد الجهني وواصل وغيرهم مادما أنه لا يكفر حتى تقوم عليه الحجة الرسالية لأنه مسلم في حال الدنيا ومثل بعض المعاصرين مستطاعين وجمع فضائلهم. يعني أخشى أن يكون بس الكلام له. إن شاء الله على على حسن الظن نعم. الكلام واضح أما عمر بن عبيد ومعبد الجهني وغاق هؤلاء رؤوس بدعة ولا ينبغي أن لا كرامة لهم ولا نوع عيد هؤلاء رؤوس البدع الذين أفسدوا ودعوا إلى البدعة وضلوا وأضلوا هؤلاء ليسوا لا ينقص على هؤلاء النور بن حجر وفضل عن إمامك أبي حنيفة وغيره. هؤلاء معروف يعني فساد منهجهم فأولى بهؤلاء ألا يعني يترحم عليهم هي اسئله ليست الموضوع طيب الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على